بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أحمد الله تعالى وأشكره وأستعين به ولا أكفره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 أترككم أيها الإخوة مع الشيخ الفاضل ومع كلمات أسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسدده يسدده ويجعل ما يقول حسنات تملأ موازينه يوم يلقى الله عز وجل وأنتم كذلك أيها الإخوة مع أعفضي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا حفظه الله وبارك فيه محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله المستعين راضا به المدبرا المعين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن نساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى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 يقول رب جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه يقول أولم يكفيهم أولم يكفيهم سبحان الله كلام كبير كلام عظيم أولم يكفيه لو أبوك أو من له حق عليك يقول لك ما يكفيك أني تعلم أنه بعدها بيقول لك بيذكر لك نعمة عظيمة كان هو سببا فيها أولي الله المثل الأعلى فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو القائل والمتكلم جل جلاله قال أولم يكفهم أما ماذا توقع بيقول أولم يكفهم إني حركته وحركت رجليه لا أولاً يكفهم إني أجريت الدماء في عروقه لا أولاً يكفهم إني أعطيتها عيون لا أولاً يكفهم إني خليتها يتكلم لا أجلوش النعمة اللي يمتن الله عز وجل بها على الناس ترى ما ذكر لنا واحده أولاً يكفهم أن ما أنزلنا سبحان.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 سبحانك أولم يكلم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يكلم سبحانك يقول الله لو ضقت طعم الكتاب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 قلنا عليك الكتاب تحسبها من إن في ذلك طبعا يا جماعة إني ما قد حداك طعم القرآن يقولون الكلام هذا كله فاضي كلام كلها إيش قاعد يقوله إني ما بعد ذلك طعم القرآن الآيات ويطحي القلب بإذن الله عز وجل إن في ذلك رحمة بتحصيتها وتقرأ قرآن ولا دائماً تقرأ قرآن ونشوف متى بتقام الصلاة تلفت مين يسار ما مط طول ما قام ها بعد حسب طعم <تصفيق> إن في ذلك رحمة وتقرأ لقوم سبحان الله طب واحد يسمع يقول انا مؤمن اصلح طيب ليش ما احسبها الرحمة والذكرة ليش طيب هل انت حقا مؤمن حبيبي الغالي وهل انا حقا مؤمن لا تعرض نفسك على حياة الناس اللي كلهم يحسبون انهم مهتدون وكلنا يا جماعة نحسب اننا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 طيب خلنا نشوف إستفادتهم ونشوف واحدة واحدة نحط قدام كل واحدة صح ولا خطأ هي فينا ولا ما فينا قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون صح ولا خطأ أنت تصلي تحس إنك فاهم مش قاعد تقول تحس انك مستشعر وانت سادد سبحان ربي الاعلى تحس انك وانت رافع سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لك الحمد على ايش على قلبك اللي ينبض ولا على رجليك اللي واقف وغيرك معاق ولا على عيونه كله على اسلامك وغيرك كيف لبقر وحجر وشجر ولا على كلاك اللي تغسل ولا على اولادك ولا انفاسك عشان كله يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مش كثريش قال من السماوات ومن الأرض ما يكفي من ما بينهما ما يكفي ومن ما شئت من شيء بعد أكثر من السماوات والأرض واللي بينهم استشعر انك قاعد تحمد ربي حبيبي الغالي لو أنك جيت نايم في بر من قطع بنزين ما عندك ولا عندك أكل ولا عندك شيء ونمت وجاء من بكرة الصباح قمت لنظرت والله في سفرة محطوطة فطور من جميع الانواع وألذ الأطعمة والشاي والقهوة والعليم والتمر والبيض والكل شيء قدامك هل بتأكل؟ بتأكل؟ ما أتحداك تأكل بتقعد تناظر يميني سار من اللي جابها صح؟ عشان تروح تشكره طيب أنت كنت من النوم وفتحت عيونك إلا أنت ولا طالع وغيرك أعمى هذه من جابها ولا خلاص هي لك لي لا دي بلك هي أنت لله إنا لله عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام هاي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك في جماعة فطور ندور من اللي عشان نشكره طيب نعمك هذه وانت تقوم غيرك معاق عمره ما قام ستين سنة أربعين سنة يبغى يقوم ما يقوم تدخل حمام وتطلع تنظف نفسك يا خيس النفس من اللي حركها وغيرك عندهم يدين ما حركوها هي منك إذا منك لا تشكر أحد إذا مهيب منك كم شكرت سبحانه حسيت وانت تقول سميع الله ربنا ولك الحمد والحمد ولا بس حافظين عشان كذا أحبتي قال في صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشون أول صفة فيه كل من فيه الله أعلم كل واحد فينا يا جماعة يحبط نفسه صح ولا خطأ صراف العشاء آخر واحدة خشعنا فيها نذكر شقر الإمام ولا ما ندري والذين همان الله معرضون اتكلم باللي تبغى ولا تحس تحسنك فراق بالنسانك الناس تغتاب تشاركهم بس وقلنا نخوضهم مع الخائضين ولا لا الناس تعاكس انت معهم الناس تنمت معهم ولا لا فيه ضبط وعن اللغو معرضون فحبيبي الغالي قضية من هم من المؤمن اللي يحس قال جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان الله كم يذكر الله عنا في اليوم نسمع الله أكبر في الأذان يجي القلب نسمع آيات كسر الجدران في صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر أن نقرأ آيات كسر الجدران تحسن في شيء يتحرك في قلبك كلها مجرد قسم أعلى معزول عن اللي تحت. حديث الغالي الكلام هذا مهم جدا لأنه قبل أعداد حصر وقصر إنما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 وطلعنا من العمليات وانت شوفنا وتبرعت لحبيبك بكليه مع صالح الصل صار قاعد معكم في البيت ويروح معكم ويطلع معكم البر ويرجع تخيل بعد سنة وانت تصالح في مجلس من المجالس واحد قال يسلم عليكم عبد المرسل ايش بيصير في قلبك والله هني وقف كلبك عبد المحسن تبدأ تراجع فضل عبد المحسن عليك وعلى هلك ها أنه عطاه كل يوم وخلالكم ما عد غسلون وتقطع المواضيع دي كلها وما عاد يصير في خاطرك إلا عبد المحسن عشانها أعطاك كلية واحدة طيب اللي أعطاك ثنتين وأمك ثنتين وعيالك ثنتين وأهلك ثنتين إذا ذكر اسمه تحس بقلبك شيء ولا ما في شيء عادي يذكر الله مثل ما يذكر سعد خالد ناصر سعد صالح حبيب الغالي في ناس يقولك أنا ما عمري فكرت ما شيء لأن حبيب الغالي إحنا ضحك علينا الإيماء قال الشيطان وقال أننا مؤمنون ولقد صدق عليهم إبليس ظنوا فاتبعو صدقنا قال أنتم مؤمنين لا نقشع في صلاتنا ونقول مؤمنين كاملين إيمان لا نعوض عن اللغو مؤمنين يذكر ذكر رسم الله عندنا وما يتحرك قلوبنا تتلى الآيات وما نزم ما يزداد إيماننا هل لازم يزداد إيمانك إذا كنت مؤمن إيه من اللي يقوله يقوله الله سبحانه وتعالى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 وَإِذَا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول طلعوا من المجلس والناس تمسك بعض من فَمِنْهُمْ فمنهم من يقول أيكم سألوهم بعضهم ايش ما زادت يد ورجل وعين لا لا لا زادت فلوس لا زادت شيء اغلى من فلوس ايكم زادت هذه ايمان فاما الذين امنوا فزادتهم ايمان الله يقول ترى كنت مؤمن تسمع القرآن طعم ثاني حبيبي الغالي تعال هذا اللي هو اللي يذوق الطعم صح تخيل غلفنا لسان واحد تغليل بلاستيك تغليج كل اي شيء, أي شيء مغلة, مغلة, مغلّة ثم حطينا قدامه خل, خل, وعسل, بلدي خل وعسل, وعسل, وعسل بلدي وعسل صدر وعسل جبلي وموية وملح وموية وسكر وموية وموية حطينا جميع انواع المشروبات تذوقه العسل وهم غمط تقول حلو ما يبي مغلّع بالثان ملح سوا صح موة وسكر كلها زي بعض لأنها مرت على لسانة مقفض تقول لا يا جماعة عشان كذا أكثر الناس في شيء عندهم مقفض فيسمع قرآن زي ما يسمع نشيد زي ما يسمع سواليه بشر كلها القلب وضع واحد ليه لأن حبيبي الغالي إذا كان لا يذوق العسل ما ليس له لسان هو الله لن يذوق القرآن من فقد حلاوة الإبام في هذا الزمن. من اللي يقوله القرآن حبيب الغالي ما نزل عشان نقرأه وإن كانت القراءة جميل ولها أجرها ولا نزل عشان نسمعه وإن كان السماع جميل وله أجره ولا نزل عشان نحفظه شفت كل الأعضاء أذن وعين تقلب النظر في الصفحات ولسان يقرأ الآيات ويد تقلب هالصفحات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 هذا الكلام يهز الجبال والله أسأل نفسي وأنا طالع من صرات وش طب طيب وش استفدت زاد عندك شيء ولا عندك مشكلة نسوف الإيمان زي ما نتفحص أرصدتنا يا جماعة كل يوم نزل القرآن لأجل شيء واحد وإذا كان مهب عندنا إلى الآن لازم نتحرك وإذا كان عندي وعندك فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة ليش نزل القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك الله إليك مبارك ليش كان سأل سأل قال ليش ليش يا ربي أنزل لماذا يا ربي أنزلتها مبارك قال لام التعليل كتاب أنزلناه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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علامك سبحانك يا رب لشان كده الآية اللي بعدها قال ما قال قل اسمعوه قل قل اقرأوه لا قل آمنوا به أولئك أمينون إن الذين عُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم سبحان الله إيش يصير له واحد واحد الله يقصد قصة واحد واقع لكن ذايك طعم القرآن إيش يصير فيه. فيه إذا يُتلى عليهم يخون يطيح وقال تحت وش طير يخرون للأذقان دقنا تحت الأرض يخرون للأذقان سجد ويقولون ويقولون سمع آيات تذكر الجبال جبال ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إيش؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي وعد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 ودعونا الله باللي سمعنا فوق تذكر, تذكر. تذكر. شكرا بعدها <تصفيق> <تصفيق> يخرون للأدقان سجدا ويقولون ويقولون سبحان ربنا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 ويأخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ويزيدهم خشوعا. تلقاه أول ما سجدوا سبحان ربنا ثم بعدين انفرطوا وزاد خشوعه ساجد. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الخاشين. إيش قال بعدها الله؟ ويزيدهم خشوعا قل كأن واحد يكلم هؤلاء السجد في هذا الوضع العظيم الذي لا أجمل منه ويقول لهم قل ادعو الله قل وأنت ساجد يا الله قول الله او الرحمن يقول أنت الآن في وضع مهيئ أنك لو قلت الله يا الله استجاب لك ولو قلت يا رحمن استجاب لك اودعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانك يا رب فحبيبي الغالي الكلام اللي قلناه شوي يعني نحسه نحس ولا ما نحسه عشان كده يا حبيبي الغالي قال الله عز وجل لاحظ لا حبيبي الغالي ما قال أفلا يقرؤون أدري والله حبيبي الغالي إني أنا أولكم وأنتم أحبتي نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ لكن كم من اللي ذا نقرأ نقراه نقراه نقراه دخل هنا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 ام على شوف العضو اللي اختاره الله عز وجل ام على قلوب اقفالها و... يقول انت اسال نفسك انت تحسطت على القران وانت تقراه ما ودك تفكه ولا ترى فيه عضو مفصل ترات هنا طب ايش اللي قفلها ايش اللي قفلها كأني بكم كل واحد فيكم يقول طيب انت قاعد تقول كلام الحين خطير وتراني انا بقول انك خطير لاني انا واحد من واحد من وحاس مثل ما تحسون، والله العظيم سأيت نفسي نفس السؤال. قال طيب افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب الأخفال والله يا جماعة اني وصلت الآية دي وقفت قال تعال وقفت بس تقرأ تقرأ ما تحسن في الطعام القرآن ليش والله اني سألت نفسي السؤال. كيف ما تحس؟ يعني موب موب مستحيل يكون هالكلام اللي قاله الله عن المؤمنين نتصور. وأنت لا فيك صفات. طيب. وشون هو اللي بيحاسبك هو اللي قال الصفات هذة. طيب تطلع من الدنيا كذا ما عندك ولا شيء من بس ضحك عليك الشيطان قال لك مؤمن قلت خلاص. الله يا جماعة هالأسئلة كلها ألقيها على السماوات والله اني احب لكم ما أحب الناس عشان كذا خلتها مكاشح. اللي نحس فيه جماعة لازم تحرك تخيل واحد نجينا في المستشفى يقول أنا عندي ألم نقول له حبيب الغالي وين الألم اللي فيك يقول ما أدري المال طيب علمنا عشان نعرف ناخذ شيئا عن راسك ولا الفرجدك ولا البطن يقول لك ما أدري هذا بالله كيف تعالجه ترى هذا حالنا مع القرآن في مشكلة اسمها ما ندري ما ندري ندري أخوان ما نفهم نفس اليوم قم بكرة وروح وكاعد damned صحوا لا أحد تحسون بلي حسين جماعة تحسون بالله حسين نقرا بس, بس. طب وش اللي يوقفنا والله وجت يا جماعة القرآن أوضح من هذا هادل من هذا النور يقول الله عز وجل في سورة الكهف بعلمك السبب اللي خلى هالقلوب تتقصف أسأل الله أن يفتحها من عنده سبحان قال سبحانه صحيح. صحيح. ومن أظلم مما تذكرن بأيات ربك كلنا ذكرنا ولا ذكرنا كلنا ذكرنا كلنا جانا قول الله وسمعنا في مرة في حياتنا كل المؤمنين يغضوا من أبصاره صح سمعنا كمل كلنا سمعنا ولا يغت بعضكم بعض. كل. كلنا سمعنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا وين بيوتكم لا مع الركعين. صح؟, صح. ومن أظلم من ما ذكر بأيات ربه. الأول واقع علينا. يا معقول لا. الأول واقع علينا. صح. طيب خل شو الثانية اللي بعدها. ذكر بآيات ربي سأعرض عنها فينه ولا من فينه يغض من أبصارهم وغض لما في ناس ما يغض أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم وفي ناس أعرض عنها ما يغض في ناس يجب أن يقول رجعها عشانها ما ترضي ربي واستغضر مكانه وذكر اللي حوله وفي ناس عادي ناس حاجة. ناس حاجة. أعرض عنها فقال ليه برهو ها؟, ها طيب النتيجة نتيجة. نتيجة. فأعرض عنها ونسي. نسي لاحظ ما قال نسي الحق هو حافظ, حافظ. قدلوش نسي. نسي. نسي, نسي نسي ايش نسي. احبتي نسي. نسي. نسي. نسي. نسي ما قدم كده طالع عشري موقف ولا اهتز قلبه اني خالفت كلام ربي واعرضت عنه يا رب سامح يا رب اغفر وارحم انت خير راح عادي اعرض عنها ونسي ولك عندي شيء وما في السوق طالع عمين ويسار ويمشي ويتكلم باللي يبغى والصلوات تفوته وعادي ماشي نسي ما قدمت يداه وشي الجزاء ونسي ما قدمت يداه انت ان جعلنا وين وين الجماعه شوف اختي القلب شوف العب اللي اختاره ربي سبحانه ان جعلنا على قلوبهم ايش اكن انه في تواقه اكنه ان أي... ايش ان لا يقولوا دربيك وجدت. أي يسمعه لا اسمع ليل نهار. أي يحفظه لا احفظ. أجمل شيء اللي بيحرم من الله من. هاي يا جماعة. يفقهه بخليه يقرأ وخلص جزء وجزئين في رمضان وصلت عشرين وجز ما شاء الله وين وصلت كل ما شاء الله هاج القلبك وصل للسماء السماء. ما في شيء. ما في شيء. خلص كلام. حب أحب جموعنا هذا اللي خلقه خبطل. هن نسمع وما نسوي. وكلنا جماع و... نذل، و... كلنا مليانين غنوب. لكن واحد يذل به مؤمن، واحد يذل به ما هو بق ما هم؟ إيش الفرق بين الاثنين؟ تبغى تختبر لنفسك اختبار صريح واكتب لنفسي حديث أن سعوز البخاري قال مؤمن يراد برك أنه جبل. هو واقع بين يا خلو امسك حصاد حجر وأخوب عليك والله بدك تامر فيني صح ما ترتاح لو انت فتحت تحكي بدي ارجع صح حجر يقول المؤمن يرى جنبه كانه جبل بيقصف عليه كأنه جبل هو اذنب وما مايند بذنبه لكن والله ما يرتاح لين يستغفر ويتوب لله يا رب يا رب قال والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بيها كذا وطار عشان كده الله قال نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه ما يفقه ما يفهم يفقه أحبة أدبني والدي فَجَزَاهُ الله عَنِّي وَجَزَاءُ والدينا عنا خير جزاء كبير في السنة شفاه الله وعافاه ومرضانا ومرضى المسلمين يا جماعة إذا, إذا شدت ويقرأ قرآن الآن يعني ينسى كثير ما يعرف الوقت نين ونهار لكن إذا رأيت ويقرأ القرآن إلى الآن يا جماعة يقرأ قرآن وقدامها الكرسي المصحف ويقرأه والله العظيم لأخذ دروس لا يعلمها أي الله سجد وهو يقرأ يجماعا ما في حياتي والله ما في المسجد يقع جنبه يوم كان يروح المسجد ولا الآن وهو يقرأ ما يقرأ آية ثم يصل أختها معها يقرأ الآية ثم يوقف يا الله يقرأ الآية فيها نعيم إِنَّ لِلْمَتَّقِينَ مَتَّقِينَ مَتَّقِينَ وَبِعَدْ يَا رَبِّ جَعَلِّي مُمِتَّقِينَ يا الله يا رب والله تبدو بعد يا الله يا رب جعلني مُمتَّقين يا الله تب تجعلني مع المُمتَّقينَ آية فيها عذاب يا رب لا أتشوي خلقهنا يا رب آية فيها تسبيح سبحانه وبحمده والله يا جماعة إني أسأل وش أكل ما يدري لكن شفنا قرأ قرآن وأتابع يوم الأيام وقرأ ثم وصل قول فرعون عند فرعون فحشر فنادى أنا قلت عيش كبير الله يا جماعة وقف وتشوف الدمعات قال يا رب أسألك العفو والعافية يا رب لا تجعلني مثله قلت سبحان الله من يمكن يقرأ عن فرعون يقول يا رب أسألك العافية وأحمدك يا رب أنك محطني ضامنين يا جماعة يا ضامنين أنك خالد مسلم على رصف صح؟ مسلم ما لحد دخل وابوت مسلم من دالك؟ يا أخي في نعمة عليك أنت داعا أنه خلقك مسلم وما تدري يمكن يزيق قلبك أسأل الله لا يزيق قلبك فهل؟ إجماعة بعد أن نرى هو أحس ويقرأ والله أني أحس أن كل آية تعنيه كل آية لها مع وقفة وحديثه مسلمة لما وصفت الله النبي عليه الصلاة والسلام في الليل قالت ما جاء عند آية فيها ذكر الجنة والفضل إلا سأل الله من فضل يوقف النبي يسأل الله وآيات النار يستعيب الله وآيات التسبيح وسبح في جماعة هذا يعينك بعد الله على تدب الأول اتباع أوامر الله اليوم ما قدرت تصنيها بكرة جاءها لنفسك على قد ما نعرض على قد ما تقفها قلوب على قد ما نقبل على قد ما يفتح الله يعني ما في عشرين مكان هالقلب هو مكان واحد قال الله عز وجل <تصفيق> بزن به الروح الأمين وين على قلبك هذا مكان الف كتاب أنزل إليك وين؟, وين فلا يكن وين, وين؟ في صدرك حرج من... هذا المكان يا جماعة إذا فهمنا المقدمة بندخل باختصار كيف أن تتغير حياتك بعد الله سبحانه ثم هذا القرآن لأن القرآن لا يغير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 وذاال من يصدق الله عز وجل والسبب هو القران حبيب غالي اكبر قضايا اليوم اللي هزت نفسيات الناس وجعلت الاطباء النفسيين مع هؤلاء ما عاد يحبون من زبايلهم قضيتين قضية الموت قضيه صح, صح. صح. قضيتين. قضيتين. قضيتين وجاء القرآن قضيتين. حتى يطمئن قلوبنا بهذه القضيتين بالذات اليوم جماعة الناس يجون المستشفى عندنا ويحللون بعدين ناخذ عينة ونقول والله فيه اشتباه سرطان وتأخذ العينة يقعد البيت ينتفض أين تطلع نتيجة العيلة صح إذا قلنا والله هذا إن قرحة بسيطة في الب حمد لله صح هطمأن النفوس الناس ولا طب إذا قلت سرطان يخيم الهم والحزن على بيت هالمريض مريض صح, صح؟ أمهم و أبوه وأهله وأخوانه و يتقوا على بعضه وفي المستشفى يجيبون لهم الطبيب النفسي يتكلم معهم ويتكلم معهم وياخذ ولد الحالة وذاك الصيحة ذا ليه؟, ليه يا جماعة ليه ليه خايفين عليه من إيش ليش ما خافوا عليه من قرحة الموت ما حتى يخاف من السرطان عشان صرخة ولا عشان اسمه اننا خاف من السرطان عشان إيش عشان ننبذ نظن أن في سرطان معناته يموت ما في سرطان لا وضعك زي صح هذه قضية عقدية جاء القرآن ينصفها نسب ينصف هذا الخلل إذا كان الواحد حبيب الغالي مكتوب أنه يموت عند الله مكتوب أنه يموت تاريخ ستة عشر ستة الساعة أربع وثلاثة عشر دقيقة وعشرين ثاني ستة عشر ألف ورمين ستة ستة ستة ألف طيب, طيب, طيب هنا التاريخ هنا وهذا اليوم ومش الأسبوع هذا وأسبوع اللي بعده اسبوع الثابت يا سرطان هل ستة عشر يصير خمسة أربعة هاي جماعة ما صار سرطان 16-6 يروح 17-8 ما يروح صح هذا فاهمنا هنا هل إن فاهمنا هنا كان الناس تقول له سلطان لله صح ولا يا جماعة ما حد هو سرطان زين لا تتمنوا لقاء العد وإذا لقيتهم تصبروا لكن يا جماعة قضية عقدية الناس اليوم تخاف من السرطان تحسن خلاص بموت ويعاموا الهزين ويقول لبزاع المعهد صالحة ليه يا جماعة ولكل أمة أدم فإذا جاء أجالهم فلا يستغفرون ساعة ولا خلاص. خلاص. خلاص لو هذه القضية في قلوبنا كان والله العظيم جماعة كل سرطان قال الحمد لله يروح و الجوال صح صح هنا لا إذن عندنا مشكلة عقديه مضطربة نفوسنا سرطان بموت لا يوم موتك ما بيتغير لا بقربه سرطان ولا بتبعد بالصحة والله القضية هذه ما وصلت إلى قلوب أكثر من عشان كذا أحبت الفضة واحد من السلف جاء مسافر وراجع دوست لأولاده بيشتئد هذا حداية مقفّت بايع مع رجل ويناظر الأقمشة اللي عنده يناظر ها شوي طار على العالم فرت من السوق والسوق فضة حتى اللي ببيع ببيع هالحش تنظر إلا الملك ملك المكان هذا جاي ومع حجابه ومع الموكب فجاء واحد يرعد ويزبد وعنون انتقذ في الشرر من حجاب الملك وجاء عند الرجل وسحب وسل السيف من غم قاله قال له ما لا تتنحى عن الطريق هذا رجل ما بعارفه فيه هو ما رأي القرية قال لا تتنحى لنا عن الطريق أو لا أقطع لنا عنقك. فالملك يكلم الرجل الحاجب. قال له لا لا اتركه لا تقتله. قام الرجل يضحك. فالملك ينظر إليه يقول له ما يضحكك؟ إيش ضحك؟ إيش قال؟ قال أضحك من حاجبك هذا يريد.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 وشف العقيدة اللي عندك عنده عقيدة أن لا أنت تقدر تقدم ولا حد يقول يا أخي إذا أنا ربي إني بطلع من الدنيا بطلع جئت بعشرين حاجب ولا ما معك أحد فتقدر تكون نفسيتك والله العظيم لو أنت في القرآن يحاكي قلبك ويلامس صغاق قلبك أخسم بالله ما تخاف من أحد والله ما تخاف من أحد الموت يا جماعة جاء رجل، ال الكلام هذا يا جماعة قبل 18 عشر سنة في الرياض، وكان الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله في مثل هذا المكان يلقي محاضرة، فلما انتهى من المحاضرة قام واحد من الشباب في الصف الأول، قال يا شيخ بعد ما خلص محاضرة، فقال له الشيخ نعم يا جماعة، قال له الشيخ ما عليهش سؤال، قال له نسأل، قال يا شيخ ما تزعل. تعرفونش يا شيخ عيطة الضاوية حديد قال الله يا ابني ما بزعل اسأل سؤال. قال يا شيخ صد ترى السؤال يا ريق ما تزعل قال والله ما ازعل اش توقع يسأل قال يا شيخ انا اصلي وزكي واحد وصوم وقائم باركان الاسلام والله يا شيخ اني واقرأ القرآن وا وا وا لكن يا شيخ اني زعت تتفكر وانا اقرأ القرآن قعدت تتفكر ان واحد جالس على الأرائق تجري من تحت الانهار وطالع في ثمار الجنة وطالع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وممكن كبيرا يقول يا أنت وطالع الثمار يتمنى يختهي واحدة بعيدة هناك ثم يأتي الغصن لين عنده ويقطعه يرجع الغصن وجنى الجنتين دان قطوف هذان يقول والله يا شيخ ما ركبت يعني الإيمان سفر بس اسلام اقصلي ذكي حجزه الشيخ ما زعل يا رحمة الله بابتسامة المعهودة قال طيب يا ابني قال الشيخ ما ازعل قال يا ابني ما ازعل تنجوبك قال يا ابني بسألك سؤال قال لو فيه اثنين توائم في رحم امهما زين اثنين توائم في رحم امهما قال هم يا ولدي عايشين في اثاث وكنب و ها وفر زين قال لي يا شيخ قال كيف عايشين قال عايشين يا شيخ بين سواء الم قال المتجلة قال طيب هم يأكلون ألد الأطعمة و الأشربة قال لي يا شيخ قال عظاً كيف يأكلون قال حتى ما ليدوقون طعم يأكلون عن طريق الحبل السري صح عن طريق السري قال طيب يا ولدي عايشين في نور زينكzet قدأ والي في ظلام قال لي يا شيخ في ظلمات قال الشيخ طيب يعني لو طاحت أمهم يطيحون معا وتلخبطوهم في المكان قالي قال طيب لو هم راكبين مع أمهم مع أبوهم وأكل أبوهم مطبيت تلخبطوهم زيه قالي قال يعني حياتهم مدى كتير قال لا ما ودي أجي قال طيب لو أحد جاهم وهم في ذاك الرحم المظلم بين السوائل ها؟ وقال لهم أنتوا عايشين في هالظلام. وعايشين في هالسوائل وعلى المكان الضيق المحجوب، لو تطلعون برا الرحم شوفون الناس كيف عايشة عندها كسور وعندها أنوار في سماء وشم في قمر ومطاعم وملاهي وشوارع وطيارات نفاسة قال ايش بيقولون؟ بيقولون والله ما صح؟ صح؟ لأن هذا اللي شافوه هم لا يعرفوا له المكان الموضوع سأخذنا قال فلو طلع واحد منهم قبل الثاني بساعة امولد واحد وباقي الثاني فقرها منهم قال اللي داخل الراحة مش يقول يم راح اخوه وطلعوا يش يقول اللي بداخل الراحة قال يبكي عليه وقل مات بسيكي راح خسر هالمكان الزين ها؟ وهدفه قال ولي طالع بره اول ما طلع اللي شاف الانوار والموردة تمسكه وهذه تنبطه وهذه تنشفه ولبسوه وعطوه الحليب وبوه فرحان ولوم فرحان قال واللي برا يقول يا لو تقومي يا علمي لاحظ إنه إلا ما تواحد دور دس عليه إن كان صالح أحمد ربطت وهذه الحياة حيوبي الغالي حياة في رحم كلنا مرينا عليها مظلم ثم بعدين طلعنا للدنيا الواسعة هذه بعدين بنروح بنروح الجبر ثاني زي الرحم أسأل الله نور عينا قبورنا بعدين بعدها يا جنة واسعة أسأل الله أن يدخلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا جنات النعيم تحريب الغالي هذا الاسم للإيمان الحين نسوف للسماء ما في فوقها شيء لكن بالقرآن بالإيمان انتي شيء تحريب الغالي قضية الإيمان بالموت ما يقرب مرض ولا يبعد صحة طيب أسأل الله نجعلها في قلوبنا اثنين قضايا الرزق جاء القرآن ليحل قضية هذه حل جذري اليوم يا جماعة الناس بعد صلاة تقول استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتي هذا الجلال والإكرام ما فيها تعاليت تعاليت هذه واحد ألفها والناس سمعه وقالوها من الله عليه السلام ما قال تعاليت طيب تباركتي هذا الجلال والإكرام اللهم اللهم يش. ما مانع لما عطيت كلام كبير صح ولا معطي لما منعت كلام كبير وتو وطال المسجد جاء خبر قال والله ترى المدير يقول ابنه في الصلق قال هذا ووح البيت ووح هذا قال هذا ما يرحب لي قبيل يبتع رزقي صح اسمعونا يا بيت بيبتع رزقي اسمعونا ولا ما نسمعها نسمعها يا صح طيب وين كلامك تو اللهم لا الامانع لما اعطيته وين, وين. وين ولا معطية لما منعته أصلا لو كان القضية في قلبه القرآن والله ما يهمها من اللي يريد بتاع رزقه لأنه عند الناس رزق عند الناس جماعة الله سبحانه وتعالى يقول فيها القرآن لو دخلها القلب يقول وفي الأرض آيان من الموقنين اللهم اجعلنا من الموقنين وفي آبكم شكون آذانكم وفي السماء ها؟ فوق. وفي السماء إش فيها رزقكم وما تواجرون يقول لك وفي السماء يرسككم أيو والله الذي لا إله غيره لن يوقع لك قرار ترقية ولا قرار نقل ولا قرار قبول في وظيفة ولا قرار إلا وقد أذن به ربي من فوق سبع سمعه واضح واضح هنا واضح هنا أسأل الله أن يجعلها جلية واضحة هنا وفي السماء رزقكم وما أنتوا عنهون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ايش مثل ما أنكم تشربون لا يعني ممكن يكونوا يشرب عندي بعدين روح تأكلون لا يمكن أن أكلوا صحيح ما عندي أكل مثلما أنكم تندقون. يبي تشكر كله أجل أقسم بالله نرد ثروة عند الناس. والله اللي جعت تتصل عليه وتطفى وضفني والله العظيم ما يملكه. والله هو ما يملك. مدير الشركة والله ما يملك. الملك والله ما يملك. نب نب فكوا ذبح. إلا إذا أين الله فلا تتعب نفسك مع البشر. عشان كذا الله يقول جعل لكم الأرض زلولا ايش تمشوا في مناكبها قدموا غراقك وابدقوا عب النماذج وروح يدرس وتخ... وتخرج واسووا اللي تفعل امشي مناكبها افعل السبب لا ترسكوا بعدها تمشوا في مناكبها وكلوا منه رزقها صح لا كده؟ أجل شيء لا من من رزقه سبحانه. وين الرزق نجيب؟ مو برزق الأرض، وين الرزق اللي يمشون على الأرض؟ الرزق رزق الله عز وجل. وكله من رزقه سبحانه. من وين كنت أنا وأنت حج الغالي؟ أول ما اول ساعة في رحم امهاتنا تفضل حبيبي ركز معي في هالمثال اول ساعة في ارحام امهاتنا لما اكل الام اكل امهاتنا شيء ها تحلل هذا الاكل ومشى في الدم العناصر هي بعد افراز الانزيمات بعد التكسر بعد التحلل فيه عناصر بوتاسيوم كايسيوم كربوهايدرات ها هذي راحت لي هالنطفة مساعدة طيب التفاح اللي كلتها امي ومك لها قيمة ولا لها قيمة سين واربع ريال مثلا هذه التفاحة من كمبريا او باقل طيب اللي وصلك انت من التفاحة اللي وصلك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 لبسك ين طلعت من أول مهاد تلبسه علي من الكثن تكلفه بفلوس ها؟ ثوبك ثيابك شتوية غطرتك ثنايلك كل شيء مكتوب صح؟ ليه تكلفه هذه تكلفه محسوبة لك طيب سكنك بتكلفه محسوب ركوبك سيارتك محسوب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 تكلفتك هذه والله العظيم ما تطلع من الدنيا إلا أنت ما أخذها بالقرش إذا زادت تلوشك ما عد يديك القرش الزائد بوحي ورثتك موبلت لكن تكلفتك تدفع عليك أنت هذه التكلفة أفقر إنسان أغنى إنسان بتجيك لكن لا تستعجلها بحرام أنت بتطلع عن الدائرة المشروعه وتروح الحرام عشان تأخذ رزقك من تماخذ غصب على الله عز وجل طيب هو مكتوب لك تستعجلت علي ذي عبدالله رضي الله عنه في سفر وقف في قرية بيصلي فدور بيربط ناقته في على عند شجرة ولا ما لقى شيء فيبغي يصلي فوجهت رجل قال له رجل تمسك ناقتي حتى أصلي قال له الرجل ما يخالف عطني عطاه هيه فأمسك نجام الناقة علياً طالب وضي الله عنه دخل يصلي فهو خارج طلع جرهمين قال أعطيها الرجل جزاء أنه مسك الناقة حجار وهو طالع رضي الله عنه ما لقى الرجل ولا لقى النجام والناقة لقاها فالآن شو يمسك الناقة بدون نجام راح سأل عن السوق وصفوا له السوق راح بيشتري لقى اللي يبيع بيشتري الجام ناظر لقى الجامة الجام ناقته فقال للباع من اين لك هذا وان جبته قال باعنيه رجل الساعة وابد قبل ما تجيه تو واحد باعنيه رجل قال بكم باعك قال بجرها مين قال سبحان الله أردت أن أعطيها إياه حلالا فأبا إلا أن يأخذه حراما ويسأله الله عنها فأيضا والله نذك وجودك في البحر في السماء في أي مكان بيجيب لك والله والله بيجيب لك دجاجة موجودة في فرنسا ثم ضبحت فرنسا وجملت فرنسا وارسلت بالطيارة وجاءت للسعودية ومن السعودية راحت للرياض الرياض وزعوها للعنيزة ثم جاءت من بين العنيزة والثلاجة مليانة وواحد يجي ياخد الدجاج يشوف ما ما تعجبه ياخد ميب له لكن لين ان تجي انت تاخدها مكتوب لك فوالله عني ما رزق ما دوه لحد رزقك لك تفعل السبب هذا المشروع لكن لا تسوي شيء فوق المشروع تروح تاخذ رزق غصب لا تأخذ الحرام لو كانت جماعة قناعتنا عن رزقنا عند رب العالمين ما عينها إلا نسوي المشروع تلقى اليوم أحد بيكلب ويحلف بالله عشان يبيع غنمه يحلف بالله يكلب لا تلقى واحد درته شيء لا تلقى واحد ليش لأنه ما عندنا يقينة جماعة عن رزقة مكتوب لك فلن تأخذ غصب على الله عز وجل لكن انتبه تأخذ الحرام لدفع ثمنه مرتين حبيب الغالي ختاما هذا القرآن جاء يحل القضايا هذا اليوم الناس الجماعة يقول فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل اسمعهم منه هذا الضعيف اللي يمشي على أرض الله ويقدر يمنع ربي يبغى يرحم صالح يقول لا والله ما يرحم منه هذا الضعيف اللي يقدر هذا يصلح يصير رب العزة بالله تعال ربي علوا كبيرا شفت هذي مفهيم كنا عندنا جماعة تسبلنا مشكلة قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها كلنا بغيت أرحمك والله ما أحد يمسك ولا أحد يمسك الرحمة عنك وما يمسك فلا مرسل له من بعده جماعة ما نسمع هذه أخطاء جماعة ذبذة قلوبنا مهزة قلوبنا ونفسياتنا ما نسمع ناس اليوم يروح ماشي في سيارة ثم قالوا لا تروح وراحوا يده بسافر ثم جاء حاجة مات شو قولي أنا قاعد لو أنه ما راح ها؟ لو أنه ما راح كان ما مات صح كده طب لو أنه ما راح وميت قال الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ما يموت والله وقاعد ما هاد الله ش قال قال قل فذروا عن اللي عندكم ولا عن أنفسكم يقولون اللي عندك تحداك تذروا عن نفسك أنت الموت الأجير طيب يصير واحد راكب مكان الراكب على يمين ويجي حادث الموت يشوفون النهلة لو أنه راكب وراء صح, صح؟ لو أنه مكان السواق لو أنه كان يسوق لو أنه والله لو أنه في الشنطة ربي به إن يجيه الحال في الشنطة قل لو كنتم في بيوتكم، لا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم أينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة والله لو أنك مسكك عليك، الله كاتب. طيب حين يصير راكب على مين؟ والحادث جاء عند مكان السواق. داري والله فك الله ليدي. والله لو مكان السواق كان كان والله الله ما يبيه لو يبيه مكان السواق. قال وأعلم أن ما أصابت لم يكن لي وما أخطاك لم يكن لي ما دام الله ما براك فنطق في والله ما يباغ. لا يباك جابك عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعفونه من أمر الله أي بأمر الله وأن تمشي في ملائك قدامك ملاك وراك من بين يديه ومن خلفه قال علي بن طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قال هو قدر الله يأتي ليصيب العبد فإذا عرّج الله أن يصيبه القدر فيؤذيه تنحت الملائكة من جدا فجاء حادث بسيط ولا هو واقف عند شارع طق السيارة برقى خلنا هو واقف عند شارع <تصفيق> أنا خلاه عنده الحبل الشوكي مات وإذا ما أراد الله أن يصيب تلقى ماشي ميتين وتتعجن السيارة والحديد يدح والحديد جاي والقزاز وهو جرايح والحديد تنيطلع يمشي إن ملأكوا ألف ما جاء شيء قال له معطيات من بين يديهم من خوفه يحفظونه من أمر الله آخر رسالة ورسلها لأحبة فضلاء الله عز وجل إذا أحب عبد ما وعده يعطيه خليه سير ملك ولا وعده يعطيه لوس ولا وعده يعطيه أولاد ولا وعده زوجه إذا أحب عبد الشعطي ها. إذا الله رضي عنك الشعطي يبتليك. يبتليك. طيب وش يعطيك مع البلاء? ها? ها? ها? الصبر وآه? ها؟, ها? الرضا. الملوك الجماعة لين راضين? <تصفيق> إذا بغى يطلع لازم موكب وحرات وانتبع ها? ملك اسمه ما يدرعه. ما وصل مرتبة الرضا ما يتحكم باللي يبغى. ما جاء مسؤوليات ها? و... طيب اللي عندهم فلوس ما زال شقي عشان يجمع الفلوس وما زال شيء يتحسر على كل صفه واحد عشان كذا الله وعدك بالرضا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, ورضو عنه. ايش معناها حبيبي الغالي وانا سوينا حادثين لا قدر الله انت وقعت حادث الشيخ وين سويت حادث الشيخ صدم بإمات وبانو روما وبانو روما وصدم سيارات كلها غالب وكل غلطان كلفت السيارات 200 ألف طيب؟ وأنا صدمت مازدة قديمة كلفت ألفين أنا وياه ما عندنا فوش ولا ريال والراتب خلص وباقي 16 أليم على الراتب أنا راتب يوثين وخمس وراتبة الآن يا جماعة أظنكم بكرة المحاكمة بكرة في محكمة مطالبينها للسيارات كلها أنا وياه كيف بكثير ليلتنا هذه تنقه وتشكلها له وطب وشون بدبرها صح ولا وأنا بتشكلها وشون بدبرها بس من اللي أسوأ حاله فينا من اللي مبنايم بيقعد يتقلب أكثر أنا ولا هو الشيخ ولا طيب تخيل إن واحد مر على الشيخ في الليل قال كم كلفت سيارة مئتين ألف هذا شيء كبير نفسي. بكرة عند القاضي عطه مئتين ألف خلاص بنام صح مرتاح صح أنا أقل منه لكن ما حليعطاني فأنا مزنايم لاحظ البلاء هو أشد لكن هو عوق وأعطاه شيء هذا الله عز وجل إذا رضي عن عبد أرضى يعطيه البليه ويعطيه الرضا الرضاعه مثل إيش ترى يا جماعة أن معاطم من هو الله نتعامل معه قال الله عز وجل <تصفيق> وبشر الصابيرين إيش <تصفيق> قال قبلها <تصفيق> وَلَنَذَلُوا أَنَّكُمْ ناموا <تصفيق> البلاء ناموا الموطئة القسى يعني يقسم الله ما دمت على الأرض أبتليه وَلَنَذَلُوا أَنَّكُمْ بشيء من الخوف ذكر لك الأشياء اللي يتهزر قلوب بشيء من الخوف والنجو ونقص من الأموال والأنفس والثمارات يعني انت ما شاء الله عنده فلوس بس خايف خايف يجي مرض وخايف يجي آه خايف على عياله وخايف طيب واحد تائم مو خايف بس ما عنده أكل فقير، ها؟ فألله يبتليك بوحدة من هذه أو كلها أو بعضها شيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات بين هالبناء كلها والمعاصي طلعت كلمة غريبة وبشر، ها؟ بشر في وسط هال، حل... في وسط حل... البلاءات والأوجاع خمس أوجاع خمس بلاءات كل واحدة أخطر من الثانية وين طلعت كلمة بشر؟ ما قال بشر الناس البلاء لكل الناس لكن بشارة لمن للصابرين ايه صفتهم جماعة اي رآية تمر عليك في القرآن ما تتحملهم تلقى بعدها مباشرة وصف للي يقصدهم الله عز وجل من هم الصابرين من هم الذين اذا اصابتهم مصيبة عند مصيبة الان قالوا قلت له والله فردك في سرطان التحاليل هذه قالوا اننا لا <تكتشف> لله أصلا أنا وعيالي وخلايانا كلها لله وإنا إليه راجعون لو جت عرضة أخوي غالي مليون اليوم وقبل أمس عرضتك خمسين ألف وقبل لا قبل عرضتك الف ألف قبل ما حط عرضتك بيت وقبلها أعطيتك خمس سيارات وجيت اليوم ما يمكن زادت من هالمنصة وقلت وخذت من جوابك عشر يعني تزعل عين تزعب؟ وشو تقول؟ خذت منك الحين؟ بتقول. بتقول. شو تقول؟ بتقول. ها؟, ها؟ خيرك شامك تستاهل أكثر؟ لاحظ؟ ما لاحظ؟ شيء لحظ. هذا اللي الله يقفده ناس عارف انه غرقان بنعم ربي فاذا اخذ الله من نعمة؟ ناظر ليش ما زعل عليه الشيخ؟ لأنه ما شاف اللي يأخذ شاف اللي؟ اللي يعطي صح؟, صح؟ ان مشكلتنا يا جماعة اليوم لما ياخذ الله مننا جاءك مرض ولا ورم ولا شيء تنسى انك اصلا كلك لله انت غرقان من يوم في رحم امك وانت في علم من الله تتقلب في النعم ما اكل شارب لابس صح من الناس لاقين ناظر اللي اخذ وينسى اللي يعطي راحت من كليته بنعطيك قلب الله الرئة الله الحنجرة الله الدم الله العين الله كلها الله الله الله إنا لله ونعلم طول قدرك يا رب حلالك إنا لك أسم إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات شف حبيبي الغالي كلام يهمك جدا في حياتك لين تموت صلوات وش البعثة عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئكهم المهتدون. أبى أسأل سؤال. من اللي صلى مع إمام وذكر أن الإمام كمل الآية اللي بعدها ومارك عينه. والله ما صليت أنا في حياتي كلها مع إمام قرأ الآية إلا يوم خلص الآية هذه قال الله أكبر. لأن يحس أن الآية اللي بعدها ما لها دخل فيها. في الآية اللي بعدها. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تحسن من المدخف بعض؟ وإنه هالي موضوع هالي موضوع؟ هاي جماعة كل واحدة موضوع صح؟ والله العظيم لو بحثت القرآن من الفاتحة إلى الناس عشان تلقى آية تصبح تجي بعد هالي الآية ما تلقى أحسن من إن ما تلقي آية أنسب من هذا تأتي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكرون عليهم سبحانه طيب الآية تتكلم عن خوف وجوع ونقص أموال وأنفس وثمرات بعدين ركنا المكة صح؟ الآية يريدك من قلطك المكة في الصفا والمروة صح؟ وين بدأت السفاهة المرهوم؟ من عرفنا ها. قصة هذه؟ هاه قصص هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام صح صح ولا؟ هم كانوا في وادي وقعت عليهم البلاءات الخمسة كل خوف <تصف> في الوادي صح وجوع ونقص من الأموال صح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 لحقت إبراهيم عليه السلام قالت يا إبراهيم لمن تتركنا وين بتروح ويلتفت عليها ما يكلمها يا إبراهيم لمن تتركنا ما يجاوبها يا إبراهيم لمن تتركنا ما يجاوبها قالت الله أمرك بهذا قال اللهم نعم اش قارت قارت طيعتم جايب من منهلي وطامع حطوزة تخلينا طيب ورجعنا ها لا طيب إنه ترجع لا قالت إذن فلن يضيعنا مادام هو لأمرك والله ما يضيعنا رضت ونرغت جاءت بلعت إن لله وإني يراجعون راضي إيش سوى الله لها ها جلّب لها الخمسة ولا ما قلبها وذنبل وأنكم بشيء من الخوف هذا المكان كان أخوف مكان في العالم كرة ارضية كلها كان هذا اخوف مكان اليوم هذا المكان في خوف ولا امن ولا امن مكان في الارض بلدا امنة مو بالناس امنين فيه حتى الحيوانات حتى الحمام حمام اليوم في عنيزة جماعة تقرب من عندها في من بعد عشر متار طيب صح؟ طيب الحمامة في مكة تقرب من يطير امن حتى شجر مايعضه فشفت كيف يقلب الله إذا أراد قلب الخوف إلى أعمل مكان والجوع اليوم في أحد جائع ها مكة أولم نمكن لهم حرما آمنا وجباء إليه ثمرات كل شيء تكفل الله أنت مرات الصيف تكون في الشتاء في مكة وثمرات الشتاء في تكون في الصيف مكة شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال كانت الأرض هذه لو أعطيك إياها مخطط كانت ما بيه شب رب أعطي أموال والباشرة صح؟ اليوم شوف العقاريين العالم كلهم وابسط عندهم خيطة كرة أرضية وين أغلى متر في الأرض؟ أغلى متر في العالم وين؟ في مكة وكل ما جرت من مكان هالعائلة الناجحة كل ما صار المشر أغلى مكان في العالم أنفس كان في نقص في الأنفس في المكان. ما أحد يجب اليوم في نقص أنفس في مكة يا جماعة في نقص أنفس في مكة ولا ما أحد قالك موطا قدم ما أعظم الله إذا أراد أن يقلب لك الدنيا والثمرات اليوم الثمرات كلها في مكة هذا معنى أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمه لكن هل أنه في المصائب نجاوب زي كذا هذا المكان اللي ما كان فيه ماء الحين فيه ماء يورد للعالم زمزم وفيه شفاء ماء زمزم شفاءه سقم وطعام طعم حديث صحيح الشاعر حيبي الغالي أنا وإياك أهم شيء كيف نتصر جاءك أمر ضيق صدرك من راضية فلهو الرضا ومن سخط فعليه السخط الموت ما يقرب مرض ولا يبعد صحة رزقك ليس عند أحد فلا ترجو أحد إلا الله افعل الأسباب المشروعة والله لن تأخذ إلا رزقك أسأل الله لمنه وكرمه وجوده إن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش أسأل الله جل جلاله الذي جمعكم في هذه الليلة الباردة أن يجعلكم ثنعمون في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه بمير وجهه الذي أشرقت له ظلمات أسأله بعزته وجوده وكرمه الذي يعلم ما في صدوركم من أمنيات أن لا مع هذا الباب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 آسف حبتي على الإطالة ولا أسألكم الله عليه أجر حب لكم في الله أسأل الله أن يتقبل منه منكم وصلى الله وسلم